بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران تطيلا او زد عليه ورتل القران تطيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيله ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم وتبتل اذكر اسم ربك وتبت إليه اليه تبتيلا اسم ربك وتبت ال اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وَصْبِذ عَ ماَا يَقولُونَ وَجُبْهُم هَجُ جَميل وَفْبِد عَ ماَا يَقولُونَ وَهجُبهُم هَجع جَننا وَضَبْن وَْمُكَذّ بِينَؤلٍ نعمَةِ وَمَههِلهُم قل وَضَبْن ان لدينا انكلوا جهيما ان لدينا انكلوا جهيما وطعما ذا غصه وعذابا اليما وطعما ذا يَوْمَ تَبجفُ الأبّ وَجبال وَكَانَة الجبال كَكبًا منا يَوْمَ تَبجفُ الأبّ وَجبال وَكَانَةٍ جِذ كَكيدًا النين إِ أَسَلنا إلَكُمْ رَسُول شَهدنا لَكُم إِ أَسَلناان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 فَالْفَأْسَ كِذَّاؤُونَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَهُ وَبِيلَانَ فَكَيْفَ تَسْقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تَسْقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ, منفقر به السماء ير به كان وعده مفعولا كان وعده مفعولا إن هذه تذكره ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان شاء 111. واتخذ إلى ربه سبيلا رَبَّكَ إن ربك يعلم أنك مِنْ أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك 113. إن, ربك يعلم أن كَتَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَلِصَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِلَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَنَهَارًا وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَنَهَارًا عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ عَالِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ أَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَقُولُ مِنكُم مَّضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلكُ مِن كُ النَّبضَّ وَآخرَونَ يَبْب لك الأبض يَدَتَعونَ منِ قَبْن الله وَآخرونَ يَضْبونَك الأبض يَدَتَغونَ مِ قَبْن وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فادرؤوا ما تكثر منه فادرؤوا ما تكثر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَن فزكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم واستغفر الله ان الله غفور رحيم واجمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله